بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وآل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داعر للذل أقول لكم أيها الأخوة الصادقون يا الله أني أحبكم في الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نية ونواياكم ويصلح ذرية ودراريكم وأن يحفظني من الرياء والسمعة وأن يجعلني وإياكم ممن يخلصون العمل وأسأله سبحانه أن لا يجعل للشيطان علينا مدخلة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أما بعد فإن هذه الكلمات التي سوف ألقف عليكم هي كلمات من أخم خبكم تخبر من قلبه قبل أن تمر على لسانه ليخاطب بها قلوبكم لأنه يحبكم ويعذكم ويجنكم كيف جمعت هذه الكلمات جمعتها من كتب الثلث الصالح جمعتها من أكحاف السبية التي اطلعت عليها لهذه المحاضرة وهي أكثر من أفضعين بحثاً سبياً في مجال القلب وجراحة وجمعتها ما من تجارب وقصص واقعية باشرتها بنفسي ولا أقول قائل ولا أقول قلت ورأيت أما بعد قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً فالقلب لهذه العضاء كالملك المتصرق بالجنون الذين يأتمرون بأمره ويستعملهم فيما يشاء تحت عدوذيته وقته وتكتسب منه الاستقامة والزيد. قال صلى الله عليه وسلم ألا في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه وكمان أن القلب لأعضاء الجسم هو الملك المتصرف فيها إذا صلح معنويا صلحت باقي أعضاء الجسم وجوارحه كذلك القلب في أمور البدن فإن مرض القلب أغويا وأصول بأحد أمراض القلب الذي سأثر على وظيفته فإن باقي أعضاء الجسم الأخرى غير القلب تتأثر ترئى سمس لئي الماء وتتأثر وظيفتها وتتضخم الكبير وتتأثر وظيفتها وكذلك الكلى فقد تتوقف ويضطرق الهرم وتقول الهمة وتزيد الغم وتتورم الأطراب وأنفسه الغضب ويجهد الروح إلى هو تأثير قلما إلى إنه فعلا ملك الأعضاء المسيطر على صحتها إلى فلحة فلحة وإذا فسدة فسودة بعد هذه الكلمة أريد أن أفسر لكم معنى عنوان كلمة هذا أمران ثم فأني أمران أمران مرض الأفدان ومرض القلوب أما مرض القلوب فهو أيضا نوعان مرض شبهة وشك قال تعالى وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ومرض شهوة وغي قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من, كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تفضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أنه رب العبدان قد قال تعالى ليس على الآمى حرج ولا على الآرج حرج ولا على المريض حرج وذكر ابن القيم وهذا كلام ابن القيم منذ ثمان مئة فتح الله عليه بقواعد في الصد ما زال معمولا لها إلى وقتنا الحاضر استخنفها من كتاب الله وما زالت هي قواعد الصد وستبقى هي القواعد الأساسية للصد ابن القيم قال إن لقد الأبدان حوائد ثلاثة هي حفظ الصحة والحمية وعن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة أما حفظ الصحة قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمولى أراد حفظ صحة عباده بأن أجاز لهم الفطرة في السفر أما الحمية عن المؤذي فقد قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النساء أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والحمية يا إخوان حمية عامة وإني استغرب كما تستغربون أن يأتي بعض الأشخاص ويحمي نفسه عن بعض ما أحل الله له كمن يثاب بالثمنا فيحمي نفسه عن بعض الأكل ويتورع أن يأكل ويقب ويحلم نفسه وإن كان هذا شيء طيب إلا أنك تجد من يفعل هذا ويحمي نفسه عن الحلال ولكن لا يحمي نفسه عن الحرام من دخان وخمر وغيره من المحرمات وهذا تناقض عجيب كيف تحمي نفسك عن الحلال وإن كان في حالك مضر بأنه لأنك سمتك عالية ولكنك تجده تجد بعض الأشخاص يعمل حمية لنفسه على الأكل لينقف وزنه ولكنه يدخل تضارب عجيب يحرمون الحلال على أنفسهم طمعا في حظ الصحة ولكنهم لا يتورعون عن الحرام وهو الدفاع وغيره فهذه الحمية العامة يجب أن تحتمل أمة كلها عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى من خمر ومخدرات ودخان وكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحمية خاصة كأصحاب السكر يعني السكر وأصحاب الدهون عن الدهون وأصحاب داء الملوك عن بعض الأغرية واللحوم والجزء الثاني من أو الاسم الثاني لمحاضرتي وهو القلوب فبعد أن انهينا الأمراض أقول لكم ما هي أنواع القلوب لما كان القلب يوصف بالحياة وبدها انقسم بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام قلب صحيح وقلب مريض وقلب ميت. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد ألا يجعل قلبي وقلوبكم وقلوب آبائي وآباءكم وأبنائي وأبناءكم من الذين يحملون قلوب مريضة أو ميت إذا ما هو القلب الصحيح القلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينج يوم القيامة إمرأ إلا من أتى الله به لا ينجي إلا من أتى الله بهذا القلب السليم قال تعالى يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ما هي علاماته؟ إن من البديه من علاماته هو إخلاق العمل لله والعمل بالشهادتين فهذا أمر مسلم والنبي لم يخلص العمل لله ولم يعمل بحق الشهادتين وكل أمره مردود وثانيها المحافظة على الصلاة أصيب شام في السابعة عشر من عمره لطلق الناري عن طريق الخطأ أخذته أمه وعباه إلى المستشفى مسرعين نظر الشاعر إلى أمه وهي حزينة قال يا أمي لا تحزيني فإني والله متوفى وإني والله على خير وإني والله لا أشم ريحة الجنة وصل إلى الثان كنت في العمليات بشره أحد الزملة عندما قرض منه قال له يا دكتور قف فإني والله متوقف وإني والله على خير وإني والله أشم رائحة الجنه أريد أمي وأبي ليوجعهما جاءه أمه وأباه قبلهما وجعهما ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم مات أسأل المولى الفريم الرحمن الرحيم المنان الكريم أن يجمعني وإياكم به سلت الجنس الأعلى ووالدي ووالديكم وابنائي وابنائكم في صلاة المال قابلت الأخضياء. لم يكن يعرف أنني أعرفت القصة فحكاها لي وزاد عليها أنا والله من فك أصابع يده بعد الشهادة وأنا والله من مسح العرق من على جبينه وإن فيه تراوه لم أعهدها في متوقع، وفيه حرارة لم أظنه متوقع، وفيه سماحة في وجهه ونور لم أعهدها في أحد. شاب سبعة عشر عاما عمره سئل أباه على أي شيء ابنك هذا قال ابني هذا منذ بلو فهو متعهد لسرعة الفجر ومنذ بلو وهو صاحب قيام عليه ومنذ وهو في الصلاة في الغوضة وهو ومنذ بلعب وهو محافظ على تحرير القرآن وهو من الأوائل في الصف الثاني ثانوي علمي أخواني هذه القصة لا تحتاج لشرح إنما تحتاج لهمة وغطة وغيرة فقط لنغار من هذا الشارع نحن من تعدين السنوات سلو السنوات وحالنا في الصلاة الله يعلم بها وهنا أقول أسأل نفسي وأسأل من تفوتهم صلاة الفجر أو من يضع الساعة على الدوام أو على المدرسة لأولاده جهز سؤالك للعزيز الرحمن المنان الكريم إذا سألك على الصرار لماذا لم تضع ساعتك على صلاة الفجر لتصحى لتصليه سوف لن يكون لديك جواب سوف تتهفه وتؤمن ولكن تهفز الجواب وإذا أنت تعلم أن ليس لديك جواب فاتق الله وصلي الفجر في جماعة، أخواني لا يكفي أن نصلي الفروض ولكن لا بد أن على النوافة في الساعة السادة على ربع صماحا فتصل بي الإسعاف وقال أن هناك مريضة تصيبت بجلطة نريدك عن تأتي لتراها جيش وعندما وصلت إلى باب الإسعاف توقف قلبها بدأت أدنك وما أن بدأت دقيقة أو دقيقتين إلا بها صفحة تنظوا إلى السماء كأنها تخاطب أحدا ثم ترفع يدها وتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فاقم ثم تقر اعقد التسميه وتقول اوجد في وجهك باتينه وهنا وفعيد الكره ثم الى السماء وتقول ترفع يدك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم تقر واجعد التكنيق وفي المرة في الثالثة رأيت العجب رأيت قدرس المولى سبحانه وتعالى كررتها في الثالثة ولكني وهنا رافعة يدها ولسانها ينرق الشهادة أنظر إلى جهاز القلب الموصول بقلبها وأجد قلبها لا يعمل ولسانها أنطقه العزيز المنان الكريم التواب الرحيم ليكون حجة علي ومن غيري أنطقها بالشهادة لأنها عرفت ربها فحفظها أرضها ذهبت إلى زوجها معزية وبعد أن عزيته ذكرت له ما رأيت منها قلت على أي شيء إن زوجتك هذا قال يا دكتور أنا لا أستغرف فمنذ أن تزوجتها منذ خمس وثلاثون عاما لم تترك قيام الليل إلا لعذن شرعي من منا يا أخوان يقوم لي قليل ما هم قليل ما هم قليل ما هم أخواني من يريد أن يكون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم أصبحنا لنا الشحي نمزل العزيز المنان الكريم التواب الرحمن الرحيم إلى السماء الدنيا ونحن نيان رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه يقوم من الليل حتى تتفطروا قدماه ونحن كأننا ضمن الجنة كأننا ضمننا كل شيء لا نقوم وإن قمنا للفجر كنا كسالا أمر عجيب سوف تقولون من الذي أدخل الصلاة في أمراض القلوب يا أبا محمد أقول لكم إنها أصف أليست هي من أهمة من أنواع الذكر والله سبحانه وتعالى يقول أنا بذكر الله فأطمئن إن القلوب إنك إذا صليت صلاة كما أمر بها الله سبحانه وتعالى ورسوله وقمت من الليل قليلا اطمئن قلبك وصلح وصلحت نفسك واطمئن شريرك فابتعدت عن ابن جبير وربعك عن الخلق والخفقان ومشاكل العصر لا تستغربون يا أخوان فإني قد عالجت ناسا من القلق ومن الخفقان بقيام الليل بقيام الليل شفيوا وانقلوها عني بقيام الليل شفيوا وانقلوها عني إن ما في العيادة للأسف سبعة من عشرة ليس بهم أمراض عضوية مشكلتهم أنهم اتصالهم بالمولى العزيز المنان الرحيم قد قلل فتفاقمت عليهم جاءتني امرأة وكثير ما هن ولا في قصة واحدة لأن الوقت ضيق. هذه المرأة جاءتني بعد أن كلمني زوجها في المسجد وقال يا أبا محمد زوجتي لديها خفقان ولديها ضيق الصدر ولديها ولديها ولديها ولديها ولديها, ولديها, ولديها, ولديها قلت له قال أريدك أن تراها في العياجة قلت له أنا الآن سراث العشاء في البيت قال نعم قلت لنذهب لبيتكم علاجها في بيتكم ذهبت إلى بيته جلست معها تتعجبون يا أخوان هذا مساعد ولكنه كفر عندما ذهبت لها عندها موعد مع خمسة طبع طبيب الروماتيزم وطبيب المعدة وطبيب القلب وطبيب الصدر طبيب العصار خمس جلس معها خمس وثلاثون دقيقة وعطيتها ورصة ربانية المولى سبحانه وتعالى وصفها وقال ألا بذكر الله فاطمئن القلوب وبعد أن برهنت لها أن ليس بها شيء وأننا ممكن أن نضحفها ولازم عليها أن تداوم على قيام الليل السبوعين وإن احتاجت جاءتها. وأعطيتها موعدا بعد أسبوع فلم تأتيني لا هي ولا زوجة وبعد أربعة أسابيع قابلني زوجها صلى معي العشاء مبتسما وقال جزاك الله خيرا أبا محمد فقد شريت زوجك في قيام الليل إخواني والله إن بلها والله إن مفرطون والله إن إلا ما رحم ربي أغذية لأننا لدينا كنون والقصص الكثير أخرى لم تعمل بالوفطة زارتني كلمت لي زودتي عليها فزارتني في العيادة ذكرت لها أن ليس بها شيء بعد الفحوصات ليس بها شيء ذكرت لها الوفطة فلم تردد ذهبت يا أخوان لا يقل عن عشر سقطباء أو تسعة كل طبيب لا يقل عن خمسة علاقة وثسة علاقة ما يأخذ منها ولم تشفى إلى وقتها الحاجة الآن لها سنتان من خلقك الله من يعانجك من يشهيك الله الله قالها ألا بذكر الله وإن قلتم لماذا الصلاة يا أبا محمد قلت لكم ألا تقرؤون في كتابه جل على إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن يسلل الصلاة في وقتها ويقوم الليل ينهاه ربي عن كل فحشاء ومنكر من دخان وخمر ومخدرات ومشاكل وقلق وغيبة ونميمة وكلها مسببات رئيسية لأمراض القلوب العظيم أخواني ألا ترون أن تارك الصلاة أو المفرط فيها يكون كالذباب أكرامكم الله يقع على المعاصي كما يقع الضباب على القدرات لا ينهى بخير لأنه ليس له صلاة تنهى وهو يشرب الخمط يتعاطى التدخين يعاكس يقلق يزني له أمراض له مشاكل لا يعلم بها إلا ربه فهو كالضباب على القدرات أو كالإسفنجة ينفص كل خبيث وكل شيء ومن أمثال القلب الصحيح أمثلة القلب الصحيح هو التنافس في الاخرة. للأسف يا أخوان أصبحنا نحن نتنافس في أعمال الدنيا أن نتنافس على أقل الجناح سعوضة كما قال الله سبحانه وتركنا أعمال الآخرة كم منكم يا أخوان إذا رأى جارة إذا رأى جارة أو أخوه أخذ نبحثا بعد صلاة العفر سأل نفسه ألا أرجو ما يرجو إي ماذا لا أقرأ مثله وجلس وقرر كم مننا يا أخوان إذا سمع النجارة أو أختها أو أو, أو زوجته تقول من الليل قليلة سأل نفسه ألا أرجو ما ترجون ثم قام من الليل قليلة أين الغيرة أين الغصة في عمل آخر عندما ذكرت في قصة في الشارع الذي سابع عشر في عمره لأحد الأخوان جرحي القلب وبعد أن انتلأت عيونه بالدموع رفع رأسه لي وقال آهم أذا محمد آهم من نفسي إنها تحتاج من يوبيها تحتاج من يؤذبها تحتاج من يعلمها تحتاج من يسألها فأخذ عجازها سبوع من العمل ليؤدب نفسه كما قال ورزقه الله قيام الليل بعد هذه الحالها وصيام يوم وترك يوم وهو جراح ليس في الأعمال والسلف الصالح كان يعمل ثمانية عشر ساعة أو خمسة عشر ساعة وكانوا لا يتركونه أقل واحد فيهم يقوم ثلث الليل جرح قلب آخر عندما سمعت عندما كلمته بعد بليلة بعدما سمعت القصة جراح قلبي في جدة كلمته بالهاشف وعندما قاربت القصة الشاب على انتهاء إذا به يغشى عليه بكاء ظننته قد مات وانقطع الإبثال بيني وبيني وبعد ثمانية أشهر قابلته قال جزاك الله خيرا يا أبا محمد لقد أدبني ذاك الشاب لقد تأذلت بذاك الشاب لقد تعلمت منه قيام الليل بدأت بربع ساعة قيام الليل واليوم أقوم إحدى عشر ركعة ساعة ونف سألته أنت جراح قلب هل ضرك هذا قال لا والله بارت الله في وقتي وبارت الله في عملي وأنشي في المستشفى كأني في وادي وادي من الجنة من الخضار من النعمة من الراحة النفسية من وأرى غيري يمشون في الدنيا راحة أنعمها الله عليه عندما بدأت قيام الميل ألسنا مسلمين نؤمن بكتاب الله وهو القائم ألا بذكر الله يجب أن ومن أمثلة القلب الصحيح أن تبع الموت هنا للأسف يا عفان وضعنا المول خلفنا. لو أسأل سؤال كملنا نحن الموجودون هنا. الموجودين إذا رأى صورة أبيض نظر إليه ثم تذكر كفن وسأل نفسه هل أنا مساعي لهذا الكفن؟ كملنا يا عفان إذا دخل غيتة وذهب إلى المطبخ رأى النار تذكر النار وسأل نفسه هل أنا مساعي لأبقى عن هذه النار؟ هل أن أنا حضرت جوارحي ليحفظني الله منها كما يا إذا خرج بعد شهر في الشارع سعى وحده الظهر وحرقته الشمس لمدة دقيقتين فقط ثم ذهب ليبحث عن مكيف ليبحث عن ظني سأل نفسه ماذا عن المحشر ماذا عن يوم الحشر هل أنا سوف يكون لي مكيف هناك أو لا يكون لي؟ أتعلمون ما هو المكيف الوحيد هناك هو شيء واحد هو ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله هل سأل نفسه هل أنعم يستبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وإذا كان الجواب بنعم، حمد الله وإذا كان الجواب فيه قصور تاب وبكى وتباكى ثم عمل على ذلك زرت واحد الأخوان لأنصحه في الصلاة زرته يوم ثلاثا وبعد أن جادلته وجادلني وكثر جدالي وجداله قال لي يا محمد إن كان ما أتى هذا الموضوع انس الموضوع يا ابن الحلال يخليك في يتقل الله بابا. يا أخي قد سموت الآن قد تموت قبل أن أخذ من بيتك من هنا قد سموت وأنت قام قال أنا الآن عمري أربعون عاما وأبي وصلا تفعين وجد وصل مياه إن شاء الله إذا وصل ستين جادلته فلم يسمع لجذالي حاولت فيه فلم يسمع فتركته وبعد ففي يوم الارجعاء الساعة العاشرة ليلا انتصر بي أحد الأسرة وقال إن فلانا الذي كنت عنده مناطحه قد توفى وسوف نصلي عليه غدا سألته كيف توفى قالا ذهب يوم الإربعاء عاصلاً لمنطقة الشرقية ومات بالقريب قرد عشرين سنة فلم يمهيه المولى عشرون ساعة إخواني الموت الموت فلنحن مساعدون له يجب أن تضعوى ما معه حدثني الرياض مغسل الموتى في المستشفى العشر من الرياض وهو أحسبه كذلك الله حسيبه ولو ذكيان الله أحدا حدثني جاء لي الزابد فقط من القوات الجولية يريدني أن يساعد في استخراج شهادة الوفاة لزميل الله قد توفى. فبعد أن انتهيت إجراءات ذلك واتلت صديقه أنا وهو واترقنا في الساعة الحادي عشر والنص وخمس دقائق وذهب بمريضه لمتوصى وأنا ذهبت للسعيد لصلاة الظهر وبعد وفي الساعة الواحدة ظهرا اتصل بي المستشفى وقال إن هناك جنازة يريد أهل يريدون اهلها أن يصلوا عليها عصرا تعال وغسلها الآن جئت مسرع ذهبت إلى النعش كشفت من عليه واذا بي ماذا أرى أرى العجب أرى ضابط من القوات الجوية بجلة في الزرقاء ممددا على ذلك النعش توقفت وصلت بدواء بسرعة ذهبت إلى مكتبي. ترجعت. توكلت على الله قرأت حياتي من القرآن ثم أزلمت وتوكلت عليه وغسلته وبعد أن أمهيت غسلة سألت أهلا على أي شيء كيف توفى هذا قالوا عندما لحد لحد زميله وأراد أن يصل جميل قبر وصول بوجع شديد في قلبه ومات في قبر زميله ساعة فقط الموت الموت الموت أن نحن نستعدون له عزمنا رأحد الأخوة وفي الساعة التاسعة والنفر ذهب لياتي ببعض الأكل من جيرانه من أم زوجته وفي الساعة العاشرة يتصلوا من المستشفى وقال مضيفكم قد مات وهو في الإسعار صدنا في سيارة طمان أخواني الموت الموت الموت أن نحن مستعدون له فتقولون لي لماذا هذا يا أبا محمد وما دخل الموت في أمراض القلوب أقول لكم والله إنها أصلها وأصل أمراض القلوب إلى أنت وضعت همك في الآخرة كنافت في الآخرة وضطت الناس على الآخرة هانت عليك الدنيا وهان عليك ما فيها فقل قلقك وارتاح بالك واطمع نمك وهدأت سريغتك فهدأ قلبك فلن تزور طبيبا للقلب وإلا كان الموت همك وهو أصلك ووضعته أمام عينيك هانت عليك الدنيا وما فيها واتجهت إلى العزيز الرحمن الرحيم للذكر والصلاة واطمئن قلبك وابتعدت عن المحرمات أليس هذا كافيا أن تبتعد بلا وضعك ومن علامات الحل الصحيح الأمر بالمعروف النهي عن مقر حدثني ضياق وأخوه حمد وكلاهما مغسلان موسى كما قلتكم من سلسل عسل برياس قالوا جاءنا رجل من أهل سكاكة بسبعين من عمره وكان داخل الأسبوع لا يوجد لدينا أي طيب أي طيب من أن أعلم الطيب حتى لا يوجد سجل ولا كافور ما عندنا إلا ماء فقط فيقول عندما جاءنا هذا الرجل سألت أبناءه أعندكم شيء من المستدري أو الطيب, الطيب أو الأشار قالوا لا نحن رابع هنا ما نميش يقول الأخ حمد فبدأت بغسله وما أن وما أن وما أن لا مثل ماء جثد إلا وفاحت رائحة زكية من أجول أنواع من عود من جثد تعجبت لأمره أزيد الماء وتزيد الرائحة خري طلبت من أخي غياء أن يأتي وما أن دخل المؤسلة إلا استغرب من الرائحة وقال هذه رائحة تعود له نعود فاستغربنا فنجيد الماء تزيد الرائحة فلهب الأخي غياء وسأل أحد أبناء هل يدخل فدخل وشم الرائحة وسألنا هل طيرتم أباكم من قبل قال لا إن له أسبوعين في الإنعاج ولم نطيره بشيء يقول الأخذ يا نشتناه فما زالت الرائحة كفت الناس زالت الرائحة والرائحة في المكان أخذه أبناءه والرائحة معهم ذكيرية ثم استلحقت أحد أبنائه وسألته على أي شيء أبيكم هذا قال منذ عرفت أبي وهو آمر بمعروف ناهين عن منكب بنبف وتلطف وحسنية وحسن سريرة انظروا يا أخوان الله بطيب من الآخرة لأن لم يجدوا له طيب من الدنيا لماذا لأنه من أمة خيرية فيها الخير كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة اخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف فتنهون عنهم أخواني ما حالنا نحن أقول لكم لأني واحد من هؤلاء التعبانين للأسف واحد من هؤلاء الجبناء للأسف واحد من هؤلاء الذين يستحون أن يأمرون بمعروفة ينهون عنهم هذه حالنا إلا ما رحم ربي تركنا الخيرية تركنا هذا الوئسان النشان الذي أطلقه الله علينا خير أمة تركناه لأننا نستحي أو نخاص لا ليس خوفا ولكنه حياة رأيته أحد المسنين وليس مسنين لأني قاربته في العمر يبلغ من العمر 65 عاما ولكني رأيت حرصه على الأمر المعروف أنه المنكر بلوت ويشر ما رأى المنكر الذي توقف له ونفح صاحبه وما رأى معروفه يبادع عليك سألته ما شاء الله عليك يعني أغبطت على هذه الهمة قال لي قصة عجيبة قلت ما هي قال كنا ثلاثة أشخاص نعمل في شركة جيرجي للبترول في المنطقة المحايدة منذ ثلاثين سنة وكنا كغيرنا في ذلك الوقت لسنا حريصين على الصلاة وكان أحدنا واحد منا أحرصنا على الصلاة وهذا الرجل توفت منذ خمسة عشر عاما ورأيته في المنام وعندما رأيته في المنام سألته ماذا جرى لك قال وجدت سيئاتك أكثر من حسناتك قلت له إذا دخلت الجنة قال لا والله دخلت الجنة برحمة ربي قلت له كيف دخلت الجنة وأنت, لم وأنت سيئاتك أكثر من حسناتك قال أتذكر ذاك اليوم ذاك السنة ذاك الشهر في صلاة العصر عندما أتيت لكم أنت وفلان وأنتمات العبان الطاولة في وقت صلاة العصر فأمرتكما بالصلاة رخلتما ثم أخذت الطاولة منكما عن وشين وذهبنا إلى الصلاة فتوبتما وصلينا جماعة كنت نعم قال والله إني وجدتها كما هي عند ربي فرجحت بحسناتي فادخلني ربي برحمةه الجنة إخواني أي نحن الأمر معروض للأسه إذا كنت مثلي فانت متقاعدين لكن أشاء الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه عليكم، وأن نكون آمنين بالمعروف لاهين عن المنكر أخبرني أحد الطلبة طلبة المدرسة الثانوية بعد الكلمة قال لي يا بيستوى عندنا ثلاثون مدرسة ثلاثون ما لهم واحدا مطهني بشيء أمرني بالمعروف ونهاني عن المنكر مع أنه يعرفني ويعرف باقي الزملاء العصاة من مدخنين غيره ولم ينصحنا واحدا منهم انظروا حالنا اخواني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انتم تامرون بالمعروف والنهي عن المنكر ايمن في اهل فطرة في اهل دين كنت اسبوعا للفائس في البحرين وكنت راجع من البحرين متجها الى الرياض والصيارة وفي طريقنا الى الكبار رأينا شباب حالي عشرين خمسة عشرين شاب يلعبون بالدفوف والمزمار والغنيون ويرقصون وكان في الساعة الثانية وليلة وكان الذي معي صاحب همة وصاحب أمر بمعروف همة عالية ليس مثلي فأمرني أن نقف ونتكلم معهم توقفنا وما أن نزل من سيارتنا واتجهنا لهم إلا وكأن الهدوء عم عليهم توقفوا. دخلنا عليهم سألناهم كلمناهم فسألني هذا الأخ لذاه الله خيرا فنتكلم معهم خمس دقائق أو دقائق لهم في ظاهر الغيب ثم بدأت ذلكلمة ومن تفك في كلمتي إلا ونفسهم قد امتلأت عيونهم دموعا أمة الإسلام نحن المتقاعتين لا تقولون العقار نحن السبب فيما وصل إليهم الله لا يكفي أن تلتزل لا يكفي أن تستقيم لا يكفي أن تصلي وجارك لا يصلي لا يكفي أن, أن تقوم وجارك نائم لا يكفي أن تحافظ على الخرار وغيرك لا يحظ والله يا أخوان إن مسؤولون عنهم مسؤولون عنه. إذا كان هذا حال الجار سألتهم كم منكم يصلي نصبهم لا يصلي كم منكم صلى العشاء ثلاثة أرباعهم ولم يصلوا العشاء ساعة اثنين بينا ومع ذلك الثلاث عيونهم جموعة وقلت لهذا الأخ عندما تركناه يمكن يرجعون يا أخادي العزيز قال لا أبدأ أتحب أنا أقعد شوي فيك إذا بقى منهم واحد يعني رأيتهم فجان ولكنهم على فترة وعاشوا على لا إله إلا الله تبني ترعرعوا فعلا جلسنا قليلا من بعيد ننظر فرم يبقى منهم واحدة سألناهم أن يذهبوا ويسوضأوا باقي على الفجر ساعة ربع أو كاعة ويستعجل الفجر ومن يريد الاستحمام فليستحم فلم يجلس منهم واحد ثم نقول هذا العصر يا أخي من فرها السبب فيني وأنت السبب أنا وأنت تقولون لي لماذا الأمر بما روف الناهي عن المنكر له علاقة بأمراض القلوب أقول لكم إنك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن ننكر وكان همك غيرك انتزعت منك الأنانية وحب الذات وارتاحت سريبتك ونفع الله بك وبوقتك وبارك فيك وبارك في رزقك وكنت من خير أمة وارتفعت وسموت وبعتك عن جميل أغلب الأمراض التي تصيب القلوب كان لي قريب 33 سنة أصيبه بسرطان في دماغه له بل يتعالج لماكن كثيرا فلم يكتب الله له الشكاء جعله في مسجر عشقري وعندما دنا أجله أغني عليه مدت أربع سبيع وضربت عيناه وكبر خشمه وتقرح وجهه وتقرح أنفه و... وقبل يعني موته بليلة أو ليلتين لا يستطيع الرجل أو المرأة أن تنظر إلى هذا الوجه مما فيه من يعني السرطان قد ظهر على جميع أعضاء وجهه حدث الانفجار عينا باردتان تقرحات عجيبة عندما ظننت أن أجله قد زنا طرتموا الغضب أن يتصلوا به إذا بدأ في الاحتضار حتى لا يتصلوا بأهله فاترده أمه فيزعجها. فعلا الساعة السابقة صباحا من يوم الاثنين سصلوا به قال ان, ان قريبك هذا يحتضر تعال جئتوا اليه فماذا ارى ارى العجب العجاب ارى العجب العجاب اخوان ارى ذاك نوية اصبح وجه طيبا العيون رجعت طبيعتها الخشم الامر كأنه لم ينفذ في البارحة او قبل البارحة انا رأيته قبل هذه الليلة من ليلة ليست البارحة او ليلة من الوجه منورد كأنه وجهه من ثلاث سنوات تعجبت من أمره قلت لها ناظرته قالت 35 العالي والواضي لا أحسب لا أقدر عليه قلت ما ونظره قالت أقل من ثلاثين عرفت أنه يحتضر ذنوت منه قلت له محمد قال نعم قال خالد قلت نعم قلت له كيف الحال قال الحمد لله فعلمت أن الشيطان يهيني عن تذكيره وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الظار فقالها ثم ما تعجب الممرضة من كلامه مراقشة بعد أن ما سألت نفسي على أي شيء هذا الرجل شاب في عمري نشأت أنا وهو أعرفه جيدا ولكني جلست أسأل نفسي لماذا على أي شيء حسن خاتبة هذا فلم أفتع أن أجد جوابا وبعد عام جلست أنا وابي في مجلس ما. تذكرت القصة سألت أباه وإخوته قال لي أبيه ابني هذا عجيب قلت ما عجبه قال لا يعرف الحسد والحق لا يعرف أن يحقف أو وكره أو انظر أثر طويل عن أنس رضي الله عنه ولكني سوف اختصر لضيق الوقت عندما كان جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسيق قال سوف يرسل عليكم رجل من اهل الجنه فدخل رجل كث اللحيه يتقاطر الماء من لحيته ففنم وانصرف قال الرسول صلى الله عليكم رجل من وفي الغد قال الرسول صلى الله عليه نفس رجل نفس الرجل قال رجل من هذا من الرجل فقال عبد الله بن في نلغير في مالا لأعمال الآخرة عشان كذا الصحابة رضي الله عليهم كان عندهم هدف واضح وهو المنافسة في الآخرة وترك الدنيا فإذا كانت النفيذة أن الدنيا جاءت معبده مع ذليلا تحت أقدامهم أخرجوها من قلوبهم وضفتها الله على أيديهم أما نحن لأسف إلا ما رحم ربي وأسأل المولى الكريم المنان العليم الرحمن الرحيم الحي القيوم أن يجعلني وإياكم وأبنائي وأبنائكم ووالدي ووالديكم من المرحومين فيقول عند الله من عمر فتبعته إلى أن دخل بيته فطرقت عليه فقلت إني اختلفت مع أبي وأريدك أن تستضيفني ثلاث بروحي شروع الإسوء وش اللي عند الرجلها؟ وش ليه رصوف عينه في هذا الجن؟ معنوا منها؟ عبد الله بن عمرو العبد الذي كان يصوم يوما يقوم اللّ يصوم يوما, يوما ويصي يوما وكان يقوم من أغلب الليل، ولم يترك صيام الليل حتى في ليلة زواجه. هذا الرجل مداره على أعمال كثيرة. لا يا أخوان، هم ليسوا كنحن، هم يستقلون أعمالها، يحتقرون أعمالها. يقولي لا شيء ويعظمونا ذنوبه ونحن إلا ما رحم ربي نعظم ونكبر أعمالنا ونستحكر ذنوبنا هم مركزين على كلمة شديد العقاب بالطول ونحن للأسف كثير من العقابة يرددها عليك إذا قلت للشيء قال الله عفو والغفور كأنه لا يعرف من أسماء الله وصفاته إلا أنه العفو والغفور ولكنه ينسى أنه شديد العقابة للطول هذا حالنا أخي وللس فرق لبيننا وبينه وهذا لماذا كنا أصحابه أمراض قلوب وأصبحنا بثائن كبثائن السيد إلا ما رحمه ربه المهم عبد الله عامر العمر مكث عند هذا الرجل ثلاثة ليال فلم يرى منه شيئا غريبا يعني استقل عمله على شارك رسوله عبد الله وفي اليوم الأخير قال له الفصفة وإني يا أخي لم في عمل خير يعني, يعني أرى أن الرسول عزي شاد لك الجنة قال هو كذلك يا أخي أنا لا أعلم. فعندما انصرف الرجل انصرف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الرجل سلك فقال له يا أخي أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بما شهد لأنني أعمل عملا واحدا. قال ما هو اسمعوها يا إخوان وحاولوا ولمتعاهد من هذا المكان الطيب أن نعملها قال لم أنم ليلة وفي. قلبي حقد أو كره لمسلم أنظر أول أول ما في داعي أناه يمكن أن موش فأحشر وأنا حاقد على مسلم ويكون في قلبي مرض فأكون في زلة في خطر للأسف يا أخوان الحقد والحسد أنا أعلم كثير منه ما العمل يقول لي كثير من الأخوان ومن ضمنهم الدكتور عبد الله عشمج جراح القلب في جدة مسجد الملك فهد العسكري يقول لي وأنا أوافقه وكثير من أفضل ما شعرت في قلبي شيئا حقد أو غل أو شيء يعني على أحد وذكرت آية واحدة من القرآن إلا نزع الله ما في قلبي ما هي هفضل كلنا نعرفها ولكننا نعمل لا نعيها ربني أعوذ الله من الشيطان ربنا لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا رددها وتعول من الشيطان تعول من الشيطان ورددها واذكر وتذكر وقرم على ولاك الله ما في قلبك فإن تركت العنان لقلبك فوالله قد يوقعك في أمراض ومشاكل وذنور لا خبر لها والأمثلة الكثيرة عندنا في العيادة ليس هذا مجالها ولكن زي ما أقول لكم يا أخوان سبعة من عشرة أمراضهم حسد وحقد وغيبة وتقاعد في الصلاة من تضموا عليها إلا وبرأوا من كميعهم تقولون لماذا الحسد يا محمد ما دخل الحسد يا أمراض القلوب العضوية أقول الحاسد دائما قلق دائما ينظر إلى غيره لا يرتاح لا يريح نفسه حتى ولو كان أغنى الناس فيصبح قلقا يصبح لا يرتاح يصاب بالقلق يأتي إلى العيادة بخطقان وأمراض أخرى أنتم تعلمونه علاجه يستقى الله المستعان علاجه يقرأ هذه الآيات يرددها علاجه يستغفر رأي من الشيطان علاجه يقرأ القرآن لا ذلك الله القلوب كنت في إجازة عام 1407 وحضر الاختبار النهائي للدكتوراه كان الساعة 2 بالليل تقريبا طيبة كنت ذاك في البيت ما جاني هذا كذا ماذا نشل يعني كنت ذاك بذلك كان مقالي يعني كده ليه ما اروح اذاكر المستشفى لي كتبي ورحت المستشفى وسط المستشفى وربع وما أن وصلت من الشقه ودخلت قسم المسالك البولية إلا بمرضة ايرلنديه شاخره تقابلني وتقول لي دكتور جابر تعال وخليه على هذا المريض الذي يحتضر قلت لها ماذا قالت به سرطان في المثانة انتشر في جسمه كله حتى وصل دماغه وهو مغمى عليه منذ في لا يحرك ساكنه وهو الآن يحتضر قلت لها ما ضغطه قالت حول الثلاثين ما نقضر قال ضعيف جدا لم أستطع أن أعرضه قلت لها أينه قالت محمد قلت لها أينه قالت في الغرفة هذا لحبت في الغرفة وإذا بالعجب العجاب لم أجده ذهبت إليها قلت لما دي للمتابعين وين قالت يا أخي فالحجب قال تعالي ورنية هل يحتضر بموذر وين؟ قالت وكان بالغرفة خمسة عشخار ونظرت إلى خمسة فما وجدت محتضرة قالت هذا هو قلت لجنب الشباة قالت نعم قلت لها أه هو؟ قالت نعم إذا بانظر أنظروا عجبا رجل امتلأ وجهه نورا وحمره ببيارة وذينت وجهه نحية سوداء جالس كأنه جالس ظننت أنه نائم لم أظن بأي حال من الأحوال أنه يحتضر جنوت منه قلت له محمد قال نعم قلت قل أشهد أن لا إله إلا الله فقال ثم توفى وتعجبت هذه الكافرة كذيك الكافرة كيف تكلم هذا الذي هو قريب الموت سألتها عن أهله قالت هذا تلفونهم فكلمت أهل أخوته قال لي أنا في الشقة مفروشة قريبا من سجرة سوف بعد خمس دقائق قال عجب قاعدة جاءني سألته ماذا قال لي عجب والله لو نعمل بما كان يعمل هذا لكنا بأمر الله العزيز الرحمن الرحيم إذا أصبحنا صلاتنا مع المفقاة صلى الله عليه وسلم لم نضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم ما سألنا أن نضمنه له فندخل الجنة برحمة الله لما قلت له القصة قال يا أخي إن أخي هذا منذ عرقته لم يكسب أحدا ولم يسمح لأحد أن في مجلسه فانظروا إلى نفسه انظروا إلى نهايته إلى حسن خاتمته كلكم تعرفون أثر واحد رأت به لذيط الوقت واحكموا علي وعليكم. احكموا للأسف على غبائنا وبلاهتنا لغير أعمالنا لغيرنا لأننا نتمتع بالغيبان. أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان عندهما غلام فتأخر ذاك اليوم في النوم. فقال أحدهما للآخر إن هذا الغلام نوم فقط. ما زال عليه. فصحَّ الغلام فسأله أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إذهب إلى رسلنا صلى الله عليه وسلم وقل له إن أبو بكر وعمر بقرانك السلام والقولان الدِّينَ يا رسول الله أي أعطينا إلّا مرقا من أحكام فذهبَ لهما وقال إن أبو بكر وعمر بقرانك السلام والقولان الدِّينَ يا رسول الله فقال لهما والذي نفس محمد بيده إنهما قد تأدم فذهب الغلام فقال لهم إن الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما إنكما قد تأدمتما يعني شربت المرض شربت المرض خلاص. استغرب الزكرة وعمر رضي الله عنهما. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله خلنا الغلام لتؤدمنا وقلت له إنا قد تأدمنا ولم نتأدم قال والذي نفّد محمد بيده إني لا أرى لحم أخيكما بين يا من نوام واحد قالها والثاني لم ينكرها عليه ما حالنا يا أخوان بعضنا يا أخوان الأسف قبل أن يخرج من صلاة العشاء مع جار الثاني قال أخي هذا أبو عبد الله رحمه الله وصل ليش صار يا أخي ما يحصل يعني كأن الاثنين جير صار ما شاء الله غداء يا إخوان أصبنا بالغداء وندها كأننا كمن يهرس فسيلة فسيلة بدأ في الانتاج وطلع الثمر جمعها عطها جاره قلت والله أو كأننا كمن يعد الماء في قربة مسقوبة صلى صوم والحديث مشهور حديث المفلس ما من المفلس قالوا لا يا رسول الله ليس المفلس مفلس الدرهم والدينار ولكن المفلس من أتى الله وقد شتم هذا ولعن هذا وظلم هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي من هذا على هذا يبقى فاضي. بعض الناس تخلق سواته يجيبون عليك مشاكل الناس الثانية أخواني تقولون ليه الغيب والنمي ما جبتها أنا في أنظار قلوب واشدعوا لها في وفي الصممات والشرائيين والأشياء أقول لكم صاحب الغيغة هنمينو يصير مثل مسحات خيارة مغرس ناضر كده يسب هذا ويتكلم على هذا قلق عجيب ما مايرتح تجي المجلس تقول هذا كده وكده وكده هذا كده وكده هذا ما في الخير ولم ينفسوه كأنه ممكن بخلق النوم وتأجده دائما في قلق ولا يهدأ ولا يهدأ ولا يهدأ ولا فبان ويصاب بالقلق والخفقان والأمراض عدم الراحة عدم الاطمينان ويحشر يوم مفلسا من كل شيء من أمثال القلب الصحيح عمل للأثر أغلبنا تركه وإن قام به لم يقم به على كما أمر الله سبحانه وتعالى في الساعة السابعة إلى ربع فباحة بخلطة لنعاش فبادرني ستة أبناء مريضا في قد عمل له أحد الأسرى عملية قلب وجاء مضاعفات سبيل ورجل رجل مثلم فوصيب في الدماغ بعد العملية وتوقفت كلاه فقلبه ضعيف جدا وشارك على الموت وهو في غيبوبة طول الستة والسبعة وثمانية سابعة لمعنى ولكنه رزق بستة أبناء أسأل الله أن يكون أبنائي وأبنائكم مثلهم في البر وأبناء المسلمين المهم جاءوا هؤلاء الأبناء جاءني أحدهم وقال لي يا دكتور نبغى تشهد الوالد الوالد يختبر نباط شاهده قلت لهم أنتم فيكم بركة شهدوا أنتم المهم جادلوني فأكثروا امتدال فأنا عشان اختصار الوضع جئت جئت أبوهم, أبوهم على الأجهزة على الشاشة واضحة الضغط والنبط وكل شيء كان نبط 35-40 العالي والواطع 15-16 والنبط كان 25-23-24 دعوكم منه وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وحرك يده وحرك لسانه والممرضة بجانبه التي جلست معنا أربعة سنين بعد حالها وأنا أذكرها وأقول ما حدث لله المريض حج عليك إذا لم تسلمي فلم تسلم أسأل الله ولها ولكم الهداية المهم قالت لي دكتور جبيل انظر انظر إلى الشاشة فأجد ضغطه 130 على 85 ونضغطه 110-120 تعجب من أمره علمت أن لا إله إلا الله حرك جميع جوارحه، علمت أنه من أهل لا إله إلا الله لم يحرف لها فقط لسانه ويده ولكن جميع جوارحه تفاعل معها قلبه وضغطه ونضره وإحتاسه عندما علمت من هذا أمره طلبت من أبنائه قلت لهم أبوكم هذا إن شاء الله أنا على خير أقرأوا عليه القرآن يقرأوا عليه القرآن بلا أن يعني روحه تطلع في خلال أتوقع أنه يمكنه في خلال ربع ساعة أو نص ساعة فجلت الأبناء ستة يقرون عليه القرآن أربعة ليالي وثلاثة أيام بالتواصل أربعة أيام وثلاث ليالي متتالية لم يقفوا دقيقة واحدة الواحد والآخر وأحلمهم من الكفار بعد أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ أجله ويخرج روحه قال توقف قلبهما سألوا أبنائه على أي شيء أبيكم هذا قالوا أبونا هذا صاحب القرآن يختم في ثلاث وإن أو في خمس وإن تأخر في أسبوع لسانا لا يعرف إلا القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إخواني ما حالنا مع القرآن كمنا منا يا أخوان الجالسون له ولد محافظ عليه كم منا يا أخوان يقرأ القرآن حق تلاوته حق تلاوته تعرفون التلاوة كلكم تعرفونها ولكن المشكلة في الاتباع التلاوة هو الاتباع حق الاتباع كم من ناس إذا قرأ أول صورة قد أفلح المؤمنون رقم من هم الأولى المؤمنون بدأ يعجب هل أنا في صراتي خاشع أو لا إذا أنا في صراتي خاشع قل الحم منه إذا أنا لا أذكي أتباكي وأبدأ أرتك بالأموم إذا جاعش في آخر صورة في الفرطان قاعد يشوف أموره آخر صورة التي فيها ذكر المؤمنين والمتقين شاء النفسة هل أنا منهم ولا لا هل أنا أعمل الأعمال يعملون هذه الخشوع بالصلاة المحافظة على الصلاة ترك الغيبة ترك النميمة ترك الفحش ولا لا وإذا وجدت فيك على طول صلح من مكانك الذي فيه فقط تموت بعد هذه القراءة وتموت على توبة ومن تاب من الذنب لا ذنب له من منا يعمل هذه الأخوة قليل ما هو كمنا يا أخوان إذا يا أيها الناس يا أيها المسلمون انتصر وجب كأن الخطاب موجه له شوسي موجود كمنا للأسف نقرأه إلا ما رحم ربي منا كالبضعة مجرد قلة صفحات في رمضان 1418 بعد ثلاثة الفجر ذهب إلى بعض الحاجة وأنا ما رأي الملك هذا الجيب شال قد انقربت به سيارة 18 18 18 18 حفظ الله وأبنائه وأبنائه وأبنائه وأبنائه المسلمين نزل ووجدته قد توفى وماذا أسمع أسمع شريطا وظنية تتردد في رادي السيارة أو مسجد السيارة شتان بين هذا وذلك من بين أخوان يريد أن يموت وآخر عهده من الدنيا لا إلى إلا الله أو سماع قرآن أو سماع ذكر ومن منا يريد أن يموت وتكون آخر عهده أغنية في شريط أو موسيقى تصويرية لمسلسل ما بعد الأخضار أو نظر إلى المرأة في المشلسل نفسك من لا تتموت إخواني قبل أن تبعت راديو سيارتك على عشر عشرين على الـ SM تذكر أنك قد تموت إذا تقول لي حريص أنا في السواق أنا مضبوط ليك واحد ويقول لي بطعي شار يموتك وتموت وآخر عملك من الدنيا واحد يزعل في أغنيه مسورة تحشر معه أخي قبل أن تضع شريط أهني في سيارتك تذكر أنك تموت أخي عندما تسمع المسيرة السورية لأي فيلم أو لأي مسلسل ما بعد الأخضر تذكر أنك قد تموت الآن أحد مرضاي في هنا من عمره من بالضيقتينات. أعرفه تماما مالثا قلبه هذا لا يستطيع أن يمشي آخر طاوله هنا أربع طاول ما يمشي عرض عليه مثلت وفاتت وعملية عالية جدا جدا لا رقم له لكنه صاحب طاعة صاحب دين ومحتفظ قلت له توكلت على ضعامة ونجا منها بعجوبة تعجب الناس فيها خرج منها وبعد سبوعين فرع من أشه بعد سبعة أكثر يتصل به أحد أقارجه ويقول مريضك قد مات قلت أنا شايفة في العيادة من السبعين قلقه رجع الغيو ونقل له أمورا قال لا يقهه يوقوه بعد ثلاث العافر وهو يصف من جال لبوه. لا, لا يضغيك صحتك ولا تضغيك عافيتك ولا يضغيك شبابك فقد تموت الآن وقد يقول الصحيح ووضع المريم سنوات لم يموت هذا الرجل كان في وفاة السبعين هلاشة عملية لم يموت وعندما قرر يصب القهوة لقومة وهو يصب القهوة لقومة تنجالي سبت لقومة اخواني مشكلتنا بائتية ان الموت حطناه ورانا وعشان تعرفون ان الموت حطناه ورانا اسألوا نفسكم فكوا بس نفسكم كل منكم من ذا البيضة يفكر في كذا بس عشان تعرفون أولي بس قلت البيضة يفكر في كذا اللي قال فيه هو هذا بيض هو كيف هذا بيض سبته ويا أنا مش عارف أنا وما بعالي كفاية في خبر وفيه محشر في سراغ في جنة أنا أخواني القلب الصحيح يحافظ على قراء والقلب المريض يحرص على سماع القرآن ومن علامات بعض الكلوم أيضا عدوله عن الأرض الناعمة إلى الأرض الظابة. وعدوا عن الضواء الناس إلى جاءها الضاب وأنفع الأغرية ماذا؟ أنفع الأغرية ماذا يا أخوان؟ لذاء الإيمان أجل الأغرية إذا تغديت به تميت ارتفعت حسيت الناس في واضي كما يقول لي جراح القلب بجبه والله يا محمد الحمد لما انتضمت على الصلاة الفجر أحس الناس في واضي وأنا في واضي أمشي كأني في جنة من يبعين ذون الإيمان الإيمان جرب حراتي الفجر جرب قيام الليل مدر شهر شوفوا المسيجة ثم دعوني بهذا لأن الإيمان ينهدع ابدي يا أخواني ربع ساعة قيام الليل ربع ساعة فقط ابدي بربع ساعة كجراح يقل في جديد يقول بربع ساعة وانتهت بساعة ونصف ثمها فرق وبعدين لا نتعذر يا أخوان من العمل هذا جراح قلب على الجراحين قلب يقومون من الليل ساعة إلى ساعة وصلونا يوم ما يتركون يوم ثاني يا أخوان قيام الليل أنت تناجي العزيز المنان الرحمن الرحيم ما معك تذرف بنوعك ما معك تذرف ما معك وإذا فرح حالك سنغذ شرمك الله يسلم بتحط الساعة كذا يقومي معي تصليك وراك تأخذ أجرك ليأتي الخميس والجمعة عين كلهم صفا وراك يا شباب ما رأيكم تسهروني شوي اليوم؟ عشان نتصحهم يساعة ثلاثين ونصف نقوم الليل الصوف جاي تعلم كلها غاضي ليس صميس الجمع عنهم أبناء في قيام الليل صلهم يمرحون معلم والله سوف يطلح حالهم ويطلح أمرهم لأنك عوضتهم شيء صيد وسوف تقول لي أحد الزوجات عن آآ آآ طريق زوجها قال تعلمت قيام الليل من ذاك الشاب عندما سمعت القصة فأصلح الله بحالي ويسترى لي أمري وأعاني لي في وقتي وفي بيتي فرول مثل الهدولة ونظم الصلح على أجهي وقل الوقت ما فيه وهدى الله لي سر أولادي وصارح بيدي فرث أنا مسترى إذا جو ينهجو الله طيبة النفس راضية لماذا لا مسائل لكن مشكلة إن وضعني كما قال أنفع الأضوية رذاء الإيمان وأنفع الأدوية القرآن قال ابن القيّل رحمه الله حب الكتاب وحب الحان الغناء في قلب المرئن ليس يستمعان أعوذ بالله الشيطان الرجيم ومن يعشف عن ذكر الرحمن ونقيد له شيطانا فأوله قريب أخواني السؤال الذي سألنا الله العزيز من النعنى الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأني للذين آمنوا أن قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوثوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وكثير منهم فاسقون أسأل الله المولى العزيز المنان الكريم أن لا أكون وأياكم من الفاسقين ويجعلني وأياكم من الصالحين إخواني كل ما سمعتموه هو مقدمة لكلمتي فاسمحوني أن أبدأ كلمتي معكم وأبدأ محاضرتي التي علونتها بأمراض القلوب فما سمعتم مقدمة طويلة ومملة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيبني وإياكم علينا أخواني إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العبوية ومعظم مسببات القلوب العبوية إن لم يكن جميعها بسبب إهمال المريض نفسه وتفريط في بدنه إما بعمل معصية أو ترك واجب أو سنة وسوف نشر هذه الأسباب التفصيل إن شاء الله وطرها وعلاجها وقبل أن أبدأ بشرح مسببات أمراض القلوب العبوية وطرق علاجها على أساس حوائد القلب التي ذكرها أبن الحين يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم عليه أن يتسلح به قبل أن يبدأ بالعلاج والوقاية علاج أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر عرف أو لم يعرف بعد ألا وهو قوة قلب المريض وعلاقته مع ربه فإن قلب متى ما اتصل برب العالمين وخالق الزاء والزواء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية المادية وقد علم أن الأرواح متى قوية وقوية النفس تعاون على دفع الجائ وقهره، ولكن السؤال يا أخوان كيف تقوى القلوب؟ تقوى القلوب بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والانتشاء إليه والامتراحه والانتصار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والصوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق من الملهوف والتفرج عن المفروض فإن هذه الأدوية جربتها الأمم فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليها علم الأطباء. إخواني، طيب يقولون لي هذا كلام نادر كيف صدق هنا؟ أقول لكم المريض يا إخوان مريض السكر أو مريض الضعف أو مريض القلب أو مريض ليه مريض أمراضه؟ المريض اللي عنده خجل، اللي عنده ذكورة، اللي عنده ربو، اللي عنده هوجاء وقاسمة قبل أن يأخذ الدواء يجب عليه أن يحسن، آخذ دواء ومع ماك. ما أنت يا رب يا كريم يا مناني يا كريم يا رحمن يا رحيم التغيب توكل عليك يا رب اشفني فأنتك الشافي اللهم اجعلها هذا في شفائي ليه من هذا هذه عبادات ما يقولها إلا المريض التوكل والرجاء والاستعانة والاستغازة كل هذه ما يقولها إلا المريض فيجب أن تحافظ عليها ويجب أن تقولها وتكررها ويجب أن لا تضيع أجرك تحتسل حتى لو بناديو ونسين بناديو وفلاح تحتسلها للأسف كثير من الناس يهملون شيء ثاني بعض الناس اللي ها تخضر الصفر يا أبو فلان أقول الله بهذا الناس سواره بهذا الناس ها أنت زفت أموري زفت ما أقدر أمشي ما أقدر آفل عليه راح احتسابه راح تفضلا بدل ما يشتكي للرولة العزيز راحنا راح يشتكى لك. إذا سئل إيش أخباره الحمد لله نعم لا نرفض على سلم نقول على جد من أمر المؤمن كل أمر خير إن صابت الذرة ذرة ذرة صبر وإن صابت السرة شكر أنت أمرك كل خير تحتسب العجل طيب إيش الفائدة اللي يسالون شيء ثاني لازم تفعله لا تذكر أنك إن شاء الله تحتسب حاله وأنك منهج الجنة أنا ترون قصة المرأة التي على لجات الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله نجعل الله ان من الصرع فقال انشئتي دعوت الله لك وشفاكي شئت صبرت ودخلت الجنة فيها جنة الأمور وهذه صحبية اشتبها فيها جنة قالت اريد ان اصبر فأرسل الجنة فصبرت قالت ادعو الله لي ان لا يكف لي عورة ودعو الله لها ومن كشفت لها عورة السؤال ان صبرت لأححاب الأنباب المزمنة على السكر والضغط والقلب الأشياء والاحتساء أدوياتها أنت بأمر الله مع هذه الصحابة في الجنة بشادة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أنت تطبق هذا الاحتساء إيش اللي تسببه؟ تمنع قلبك يا أخوان نصف المرض خلاص وعدم إطمئنان إذا أنت سلمت أمرك لله يعني خلاص انطرحت لله خلاص المرض من الله أتاب الله مشفي شفيت إن كان في خير لي شفنا الله إن كان في شر ما شفيت. فكذا احتسرت انطرحت على المولدك انطمعاً مخلبك جال عنك المرض بقي المرض العبوي حجر شتك تاخذ الأحبوب ضغط تاخذ الأحبوب لكن أنتم مرتفع همتك عالية يسيك لديك مرض فما يقول بعض إذا كنت في الشفاء الحمد لله شو الله احتسط خط الأجر والعابل ولكن إلا يكتب لك الشفاء لأن في عين الله سبحانه وتعالى لك المرض فقط جزيت عليه لأمر الله الجميل والقصة في هذا كثيرة أذكر منها بعضها باب ملازمة ثانية من ست شهور من خارج جامعاتهم من كلية الحربية وكنت أنا في المرور في قسم الضباط من ستشهر عكري فإذا ذي أمر على قسم لا وجهه فتأكدت المرضى مرضى هذا الثلال قرأت فيه قرأت فيه شلل نففي بسبب أمراض الوانجا يا أخوان المعلومية أن الوانجا مرض خطير يجب أن تسرِيح العجات قد يؤثر على القلب قد يقطع على العمود الفقري قد يؤثر على المخ فمرض لا يستهان بأمره هذا الرجل بعد الوانجا أصاب العمود الفقري فيود حج بساعة فقطع العمود الفقري إيش علاجه هو علاجه ما فيه علاج ما فيه عمل بس إنه يبغى يحذو كذا ويعني ما له عمل من هشة ثلاث نجممم يعني هذا شهر طول متخرج من كلية حربية ثلاث ستوهم طالح من نجمم ثلاث لا يعرفها إلا العسكريين مو بصير وكذلك يعني احتياله لمبلغ و مستقبل أن يتسهل للعسكرية ما عنده الشهر المهم نخلت عليه كأني يريد أن أرصى معنويته وإذا بي أنا الذي أريد أن ترصى معنويته نخلت عليه يا رباس الأن سلام عليكم طول بنافحة إلى بداة الوجه المبتسم المحتسب يقول لي يا محمد الحمد لله الله يعني على شكرة علي ما رضي في حفظ القرآن فأراد أن يجلسني لأحفظ القرآن يعمل يا ذا محمد ووقف شعر رأسي معرفة كم حبيثت الله أني رأيت من أمة محمد على هذا الاحتسام وهذا النظارة من الوجه واحد مشلوم أنه ذهب وجدت زركة يوم جمعة فإذا به يؤذبني أدبا آخر في ذات الجبال كان عن جبال أقاربه واحد منهم يسأل يقول لك يا مفلال حرب تبلك قال يا أخي والله تركها والله إني أستحي من الله أن أستعجل الشفاء المرهاب الشخ يجد أن في كتب إيمان توكل استعانة امتراح تذلل ما بعد تتذلل المهم أنني قابلته لن ذهبت إلى بريطانيا في دورة قاعدت أربعة أربعة أشهر ورجعت له وحثت عن في مكانه ما وجدته فإنه قام باني أنا رئيس الإيمان. أنه صلعه لأنه لا يوجد أمل صلعه سأت لمرضى ون راح رجاء ون راح من مركز التأهيل طبعا مركز التأهيل إذا حول له المشروع بني على أنه فيه أملا من أحد. فيه أملا يمشي تعجلت راح تزرته وقيت على كرثي آآ آآ من هذا اليوم يمشي أبو وتعاليك ويصبح ويهلل جيني في إسلامي هذا صالح أنا الثالثة رمعين الحمد لله لأنا لأ حرق أطراق رجولي وأمور زينة وأبشرت الحمد لله أنا على خير المهم جلست مع شوي وذهب بعدين صغط برغض بريطاني المدة ممكن خلسة شهور أو أربعة شهور وجاءت من الرياض في أول خلاص للظهر الظهر وصليها لمسجد المستشفى وأنا خارج مع الباب من المسجد إلى برجل إلى ديني محمد محمد أنتفت فأجده ذاك الرجل يمشي على رجليه رجعت رجلي وفيه عرجة رسيطة قلت بل ما شاء الله مشيت قال الحمد لله ربي سبحانه من علي قلت له طيب هذه يقبلونك في العشورية قال الحمد لله اللهم من علي قبل ما يجي المرض قدمت على بعثة داخلية في كمية الهندسة وقبلت وراحت الأوراق ودارت ودارت أثناء مرضي والآن جاءني الطبيب من كلية الهندسة ولجنة طباعة العلاج قبل وفاته مسافر خمس سنوات وبعد خمس سنوات فيها ألف حالة بعد ثمان سنوات من هذا الكلام تظهر بي وقال إنه جد مريض يقول عند مرض القلب وأن يشوفه مثل جبل فإذا بهذا الرجل يأتيني آآ آآ لازم الدرجة العسكرية وقد زيّن قطف ثلاثة من ثلاثة جيوش. الجمع اذدمعت عيناية منهما لأني لم أفتطع أن أكون مثله أسأل الله أن أقول وإياكم مثلهم المحجسدين الصابرين أما قصة أبا محمد أبا محمد هذا رجلا قررنا أن نعمل له عملية وبدأ نعمل على العملية ورجع في ساعة التاسعة من المصر أو العاشرة إذا به يفاجئ من مرضان ويقوم سلاة الظهر ويتربى ويصلي واقفا تعجب الجميع من حاله وفي العصر وكذلك جئتهم في المغرب فوجئتهم المسليات وليأني رئيس الإيمان ما حسفتها حسابات مضبوطة فرحت مشيت. بعد ثلاثة أيام كان جاهز للخروج على غير عادثة أنا في الخروج حده فلم أجده ماخر ولا حده من حبات الألم ولا إبرة ولا شيء سافر المغربات مش ال. وقضي المعرسي ولا أدره ولا شيء قال أفضل في منزله يقول أفضل الغناب طيب كانتنا الأفضل كده صلاة المساعة 12 جائم يصليها واقف الساعة 4 صلي الواقف فعجبتنا الأمر قال المعلم أخذ قالت لي هذا الرجل يتغير لهياة لا ينصيح لا, لا, لا, لا يتألم ولا في شيء من العمليات اللي عمليها لحنات من أصعب أنواع العمليات ألم أثآل جر الجرح الجرح يتألم يصرخ في القسم كله وهو ما كان يغير له تعجبته من أمره المهم بعد أسبوع شيئا في الماي قال واحد يقول لي محمد شو العملية اللي تسوي الناس هل سحر لا ألم لا شيء ويتنهج ما كنا نقول عمل من كذا السؤال اللي عملي. دعاني لا دعاني فضولي أن أذهب للبيت أرحل للبيت بعد ما خرج الناس عنده. قالت له لا أحمد قضية كده كده وكده وأنت كده وكده وكده ما شلو خائد منك قال الله رجالة أحمل الألم يترون علي أنا قل لي إيه القضية عينش صار لك قال ربك الربي يتفف أبدا هل ما تصبح أمور الله العظيم أسألك بالله العظيم تقول لي القضية قال رجل كي مليون العملية عاهدت الله ورجعته ألا أأخذ أي سبك للألم الحمد لله أي مسكن الألم حتى أحكسب حتى يكثر الله عني هذا الألم ذنوب قلت فرصة لأنها تكثر بعض العلم فوقت قلت أن شمتها قال يا أخي فدقني إني ما حسيت من يوم سويتنا العملية إلى يوم سويتنا العملية بوخذة الدرس فأسأل المولى العزيز الرحمن الرحيم كما أنه نزع عني الألم من غير مسكن أن يمتقوا ذنوبين أخواني هذا الاتكال اتجه لمن العزيز الرحمن الرحيم انطرح عليه توجه له كانت الحضية هكذا القصة الثالث لامرأة تؤجل نحن الرجال امرأة تعيشنا من المثال قل الاحتمال وإذا بهذه المرأة تؤذب الرجال امرأة عملت لابنها عملية من العمليات في قلب قصر الأمر وبعد أن نعينا العملية والبعض يومين والطيب إذا بهل لصاب بنجيب حاج في القصبة طبعا نجيف هذا أدى إلى توقف قلبه 45 دقيقة قالوا لها الأسوال أنه خرق احتمال يكون هذا ماز جماغيا ما في أمل أتعلمون ماذا قالت قالت الشازي الله أنه عافي ربي أفعل الله إن كان له خير يشفى يشفى إن كان له في عدم شفاء خير الله ولنا أن يكتب له الخير ولا فعل غيرها ثم استدارت وأخذت مصحفها الصغير الأزرق وجلست تقرأ عليه وهذا حالها إلى أن بدأ يتحرك وعندما بدأ يتحرك الحمد لله حمدنا ربنا على هذا وفي ثاني يوم يأتي الجنزي الشديد ويتوقف قلبه ونقول لها ما قلنا لها ويتكرر هذا النذيب ست مرات ونقول لها ابنك مات دماغيا وهي تقول الحمد لله الشافي ربي هو المعافي وتعيد كلماتها ثم تنصيب وتقرأ عليه وبعد أن سيطر عبد الهوائي على النذيب بعد ستة أسابيع زمانية أسابيع إذا به يبلى بخراج كبير انفهاد في المخ قلنا هذا الرجل مات هذا الولد مات قلنا لها هذا الكلام فقالت الشافي ربي المعافي ثم انصرفت تقرأ عليه هذه الكلمات التي سمعتها منها فقط فضرع من هذا الصراج الكبير بعد سبوعين فعندما انتهى قضية الصراج إذا به يصاب بتوقف المطلق هذا الحاج من كله أدى إلى فشل كلاوين كاد أن يريده ترجع نفس كلامها أسلم الله العلي العظيم من يشريه الشافي الله لمعافي الله ثم تذهب وتقرأ منصحاتها عليه ويخدمها يأتي لها بالشاه والقهوة والممرضات وكانت عجبا هذه المرأة لا تعرف إلا الدفع المهم بعد أن تحسن الكلام إذا به يصاب بمرض عجيب لم أره في حياتي بعد أربع أشهر من عملية بصام بإلتهاب شديد في الغشاء الزلوري في القلب نفتح بعدها قل صدره ونترك القلب متوح للحواء لنخرج الصديق وترد أسأل الله يشفي الشاف المعاصم وتنصرف عنه وبعد ثقة أشهر من الاسماء وبعد ثقة أشهر من النعاس يخرج ابنها من النعاس بأربعة أشياء لا يتسلح لا لا يتحرك وقلبه متوح صدره متوح ظن ان هذه نهايه وخاتمته قطعه قلب الشكم سبع مرات ووسيد بخراج في مخه ولم يكن شي ما المهم هذه المراه ظلت كما هي تقرا وتسكوت والله هي احمد كانوا عندهم الواحد كان له مريض كان اسبوع عشر حتى نفسيته مع الدكتور المعالج تخف شوي. النفوس تشينا لأني يا دكتور قلت لنا بطيب مطاب قلت لنا لا زوجته وعلى كل شوية جاهز والله يا أخوان ما قالت لي كلمة ولا كلمتني في كلمة ولا هي ولا زوجها وكلما زوجها جاء يسأل يا ريت الله اتق هذا ما عندنا شيء شابه والله هذا كلامه المهم بعد شهرين من بعد أن حولنا للقسم أبطال فوق ذهب الولد إلى بيته ماشيا. يرى ويتكلم كأن لم يأتي به شيء لم تنتهي القصفة فالعجم العجاج ما رأيته بعد سنة ونص من هذه القصفة رأيتها هي وزوجها بعد سنة ونص جايب وسلمون عليه لن عندهم موعد من الولد والولد الخلف طبيعيا ما به شيئا أبدا وجدتها حاملة قفل صغير من شهرين عمره وشار <تصفيق> على كثنة بما شاء الله ممروك الولد هذا رقم كم ستة ولا سبعة قال له هذا الثاني هذا الولد الأول اللي أنت عالجته جاءنا بعد سبعة عشر عام من الزواج والعلاج والتعب والثهر وجاءنا هذا انظروا يا أخوان امرأة بعد سبعة عشر عام يموت أو يكاد يموت ابنها أمامها مرات ومرات وهي لا تعرف إلا لا إله إلا الله الله المشاهد الله المشاهد معه أي استكاء هذا يوم رأته هذا الإيمان يا أخوات الإيمان والاحتisan هذا ما نريده وهذا ما نقصده اليوم للأسف يجي مريض يسوي عملية بالآن سوام الأربعة أحد أبناء مرضاي أقلقني أنا أنا خذ من كذا القلق ينتفض حال حاله حاله معناه السالجان معه وله مركز وعلم أقلق لي أنا أخذ قبنية الاتكال عندنا تحتاج وشة نظر تعرفون كيفية سببها صلاةنا سببها أننا ما نقوم الليل سببها أن إيماننا قليل فخوفنا من الموت نخاف لأنه ما عندنا شيء مخاجمين لكن لو مو لو عمل قوي ما تخاف من الموت فما جاهل الجهة دوراتك القصة الأخيرة في موضوع ولو أني أطلق والقصة الأخيرة قصة لشاعر قابلته في ونا في رحلة في